بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس لامر أليس لامر <السلام> <السلام> <السلام> تلك آيات الكتاب وقرآن بِكَأَنَاتُ الْكِتَابِ وَقُرآنٍ رُبِيِّ وَبَمَا يَرْدُّ الَّذِينَ كَفَوُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَبَمَا يَرْدُّ الَّذِينَ كَفَوُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لَو ويتمسع ويلهيم الأمل ذرهم يأكل ويتمسع ويلهيم الأمل فسوف يعلمون, فسوف يعلمون فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم وما أهلتها من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أزلها لا يستخون، تسبق من أمة أدلة، لا يستخون، وقالوا يا أيها الذين زل عليه الذكؤ إنك لمجنون. وقالوا يا ايها الذي نزل عليك الذكر انك ما مجنون إن لو مات فيه من الملائكه كن من صادقيد لو مات لا بين الملائكة إن كل سر ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا من ما نزل الماء كذا إلا بالحق والله. ذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولي. لا يؤمنون به وقد خلت. سنة <تصفيق> الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ولوا فيه يعودون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لقالوا إنما سكرت أَلنْ صَالُونَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْهُونٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأسبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع ترق السمع فأتبعه جناب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها، وأنبتنا فيها من كل شيء موجود، وأنبتنا فيها من كل شيء. أَزَعَلَّ مَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُم لَهُ بِرَازِقِين وَدَعْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَهُ بِرَازِقِين وَإِن مِّن إِلَّا ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كله وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء أينكموه وما أنتم له بخادين؟ فأينكموه وما أنتم له بخادين؟ وإننا لنحن نحيي ونمد ونحن الوالد. لقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ النُّورُ إنه, إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَهُوَ قَاضِي غَالِقُونَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالذَّى خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا ينطلقال من حمأ مثلون فإذا ثويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا ثويته ونفخت في روح فقود سادين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابن سأب. مع الساجدين إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعمة إلى يوم الدين وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَلَا رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ أَلَا رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قال إنك من الموارد قال إنك من الموارد إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما لَيْتَنِي لَمْ أُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُوَيَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَهُمْ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُوَيَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم إلا أعباد ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين. من, اتبعك من الغاوين. وَإِنَّ ذَهَنَ مَلَمَهُ وَعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ ذَهَنَ مَلَمَهُ وَعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, أجمعين لَهَاسَبَعَتُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُمَ قُرْطُوم لها تبعث أذواب لكل باب منهم جزء مقتور إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات بسلام آمنين. بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في من ظل <تصفيق> إخوانا على سور متقربين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي وَأَنَّ عَذَابِهِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَأَنَّ عَذَابِهِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ مَا فِي إِبْرَاهِيمَ وَنَبِّئْهُمْ مَا فِي إِبْرَاهِيمَ إذ دقلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجدون إذ دقلوا عليه فقالوا سلاما ثَوْجًا إِنَّ نَبَشَهُ كَبِيرُ الْغُلَامِ عَلِيٌّ قَالُوا لَا يَرْجُو جَنَّتَنَّ نَبَشَهُ كَبِيرُ الْغُلَامِ قَالَ أَلَأَنْشَرْتُمْ لا أطلق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما قطبكم أيها قال فما قطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرم هم أجمعين إلى روت إن لم ندؤهم أجمعين إن لم قدرنا إنها لمن الغابرين. إِن لَّمْ وَأَتَهُ ضَبَّرُنَا إِنَّ هَٰذَا مِن أَيِّ غَافِرٍ بَلِ مَا جَاءَنَا آل نُطِنَ الْمُرْسَلُونَ فَمَن جَاءَ قوم منجعون قال إنكم قوم منجعون حيث تؤمرون واتبع أبداعهم ولا يلدفت منكم أحد وانضر حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها قطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها أولئك قطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يسير يتبشون و جاء أهل المدينة يتبشون قال إن هؤلاء ضيف فلتفضحون قال إن قائلا وان كان الله ولا تخذن واتقوا الله ولا تخذن قال اولم ننهك عن العالمين قال اولا ننهك عن العالمين كنتم فائلين أنتم مشركين، فأقبلتوا صيحة مشركين، فجعلنا عليهم سافلها وأنصرنا عليهم حجارة من التدير، فرَحَبَنَّا وفي ذلك لآيات للمتوسنين إن في ذلك لآيات للمتوسنين وإنها لبسبيل مقيم وإنها لبسبيل في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لِيَولِيمِ فَتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِإِمَامٍ نَّبِيٌّ فَتَمْنُ دَغْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِإِيمَانٍ أصحاب الحجر المرسلين وقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الزبال بيوتا آمين وكانوا ينحتون من الزبال بيوتا آمين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن ساعة لآتية تصبح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية تصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليل الراقعين ولقد آتيناك سبع من المذاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبع من المذاني والقرآن لا تمضن عليك إلى ما مسقن به أزواج منهم ولا تحزن عليهم لا تمضن عليك إلى ما مسقن به احذن عليهم وخص الجناح للمؤمن ولا تحذن عليهم وخص الجناح للمؤمن وقل إن وقت سمين كلا زلا ال وقت سمين الذين جعلوا القرآن عظيم الذين جعلوا القرآن عظيم فو ربك ان لهم اجمعين فما ربك لناذ انهم ادعوا ام كانوا يع أصدع بما تؤمنوا وأعرض عن المشركين. أصدع بما تؤمنوا وأعرض عن المشركين. إنك فيناك المستهزئ. إنك فيناك المست. الذين الذين يجعلون مع الله إلهم آخر، الذين يجعلون رع الله إلهم آخر، فسوف يعلمون، فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السديد فدبح بحمد ربككم من الصالحين، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين.